مطار خرخة شافيز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو حيث التهديدات الأمنية الوثائق المزورة والبضائع المهربة تجاوزت حدودك جميعها أمور تعني منها كافة المطارات أنا في ذات 53 شعره رمادي لكن مطار خرخة شافيز يواجه تحديا أخطر من أي تحديا آخر ما عدد الحقائب؟ وهو الإجار بالممنوعات أنت تنقلين الممنوعات لا أظنها ممنوعات أخبروني أنها مواد تنظيف تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم ويحاول المهربون تجربة أي شيء يضعونه في القهوة لإدخال هذه الممنوعات إلى السوق العالمية بمعدل <تصفيق> إقلاع طائرة كل سبع دقائق يتوجب على شرطة مقافحة الممنوعات التسابق مع الوقت من أعطاك هذه الممنوعات؟ لا تتوقف رحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام إجابة جد ممنوعات وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمل رجال الأمن في مطار خرخة شافيز الدولي في البيرو لماذا نحن عالقون هنا؟ لأنه مطار خرخة شافيز ليما البيرو يوم جديد في بوابة البيرو إلى العالم في المستوى الثالث يراقب 24 عاملا ثمانية آلات مسح للحقائب بالأشعة تسمح لهم هذه التكنولوجيا بتفتيش حوالي 200 حقيبة مسجلة في غضون دقائق فقط هل يوجد شيء أم لا؟ تحتوي حقائب مسافر متجه إلى إسبانيا على أمر مريب وانطلق فريقان من مكافحة الممنوعات للعمل تولى أحد الأفريقاء جلب الحقائب بينما ذهب الفريق الآخر لاعتراض المسافر قبل أن يمر عبر الأجهزة الأمنية تم تعرف على المالكي بسرعة امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها في طريقها إلى برشلونة في إسبانيا لكنها لا تسافر وحدها طاب يومك طاب يومك كيف حالك؟ شرطة مكافحة الممنوعات نعم سنقوم بتفتيش حقائبك سيدتي أجل رصدتها الأجهزة السينية لا مشكلة وسنفتش حقيبتك اتفقنا؟ هل تسافرين مع فضلكي. هذين الطفلين فقط؟ أجل معهما لا معه يوجد أحد آخر؟ أجل لا إنهما ولداك؟ هذان جوازا سفرهما تعالي معنا إلى الغرفة أجل من هنا من فضلك كان علينا تغيير مقاربتنا فنحن عادة صارمون خلال التفتيش. ولكن عندما رأينا الطفلين كان علينا التكيف وأن نكون أكثر حذرا أخذ الضباط العائلة إلى بوابة الصعود وهناك سبق وأن بدأ الفريق الثاني بالعمل على الأمتعة ساعدني لو سمحت وكل ما وجدوه مألوف للغاية وجدنا منتجات في غلاف من الألمونيوم وهذا مشابه جدا لقضية تتعلق بمسافر مؤخرا منتجات من البرو مشابهة لمنتجات سابقة بغلاف من الألومنيوم إنه مسار الرحلة ذاته والمنتجات ذاتها مع الزياد الأدلة المثيرة للريبة قرر العملاء إجراء اختبار للممنوعات سيدتي نحن نجري اختبارا ميدانيا بمادة كيميائية تفاعلية والتي تظهر لونا فيروزيا نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات بالإضافة إلى ماسحات الأشعة السينية وعمليات التحري على أرض الواقع تعتمد الفرق وأمن المطار أيضا على شرطة الاستخباراتية لتنفيذ الاعتقالات وصلت إخبارية عن ناقل محتمل مسن، ووضعت الخطة قيد التنفيذ انت اذهب معها حسنًا تتبعاه من هنا سنتعقبه من هنا حسناً وتصل بنا سوف... انتشار ضباط الشرطة بملابس مدنية في أرجاء محطة المطار أخذين مواقعهم للتعرف على هوية المسافر بسرعة وبعد مدة قليلة دخل المشتبه فيه النافذة 53 شعره رمدي وملابسه رمدي سبق ومر لقد مر بمجرد التأكد من وصول المسافر لوحده يتحرك العملاء طاب مساؤك نحن من الشرطة البيروفية من قسم مكافحة الممنوعات سنقوم بتفتيش أمتعاتك المشتبه فيه في الرابعة والسبعين من عمره وهو مواطن من جزر مارشال جمهورية صغيرة في المحيط الهادئ في قارة أوكيانوسيا تعتقد الشرطة أنه جزء من مخطط تهريب كبير يجند المسنين هذه القضية هي نتاج عمل استخباراتي على منظمة تجار أجنبية مهمة يستخدمون الأشخاص المسنين لتهريب الممنوعات. تركز الشرطة أولاً على الحقيبة فتشنا الحقيبة بحضور المسافر وكان يحمل العديد من المنتجات الغذائية المنتجات الغذائية طريقة تهريب النموذجية أصبحت شائعة وللتأكد أجرى الضباط اختباراً للممنوعات أنت تنقل الممنوعات في حقيبتك هذه ممنوعات خبطت للتو وأصبحت الآن على أرض المطار اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مسافرة متجهة إلى برشلونة تحمل ممنوعات مخبأة على شكل منتجات غذائية نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات الأمر الذي زاد الإجراءات تعقيدا هو مرافق المسافرة طفلاها الصغيران لن تتمكني من السفر بعد الآن يا سيدتي ماذا سيحدث لطفلين؟ اهدئي اتفقنا سنرى ما سنفعل بخصوص الطفلين ونقوم بالترتيبات اتفقنا إلا أن رهن الاعتقال الآن كانت يائسة وبدأت بالبكاء وقررنا أنه لا يجب على الطفلين رؤية ذلك سنطلب منك خدمة نحن بحاجة لأن تهدئي حاول التصرف أمام الطفلين وكأن شيئا لم يحدث لا حاجة للطفلين لرؤية هذا تتفهمين؟ سنخرج من هنا ولن نضع الأصفاد في يديك سترين طفليك وتبقين هادئة كي لا يعانيه سيستكمل التحقيق في المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات بفضل معلومة استخباراتية، اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مسافراً من جزر مارشال يحمل الممنوعات في حقيبته أنت تنقل ممنوعات في حقيبتك، هذه ممنوعات والآن وصل المدعي العام أنت رهد الاعتقال حالياً، هذا واضح؟ يمكنك إزالتها لا أريدها، إنها لشخص آخر هذه حقيبتك، صحيح؟ أجل، تعلم أنها حقيبتي إذن هذه حقيبتك وجميع الأغراض داخل الحقيبة هي لك صحيح؟ حسنا ليس هذه أعطوني إياها قالوا إنها من أجل تنظيف اعترف المسافر أن أحدهم أعطاه المغلفات لكنه يدعي أنهم قالوا له إنها منتجات تنظيف سنقوم بفتح الحقيبة في المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات أزالت الشرطة المغلفات المشبوهة وأجرى اختبارا للممنوعات عليها. ها نحن نتيجة إيجابية توجد ممنوعات. كما ترى اجرينا اختبارا. إنه اختبار للممنوعات. ممنوعات اختبار ممنوعات. هذه ممنوعات. حسنا؟ هل تفهمني؟ لا أعتقد أنها ممنوعات. عند نوافذ التسجيل يصطف المسافرون من أجل رحلة إلى مدريد إسبانيا وتحافظ الأجهزة الأمنية على مراقبة المكان بدقة فهم يبحثون عن حاملي ممنوعات لأن مسار رحلاتي من ليما إلى مدريد هو مسار تهريب مستخدم جدا مرحبا مكافحة الممنوعات الوثائق من فضلك رصد العملاء امرأة شابة وجدوها مثيرة للريبة أي فتاة تلك التي ترتدي سروال الجينز؟ وأرسلوا ضابطا لطرح الأسئلة المسافرة في الثالثة والعشرين من عمرها وتدعي أن والدها دعاها للذهاب إلى إسبانيا لكن الضابطة غير مقتنعة لذا طرحت أسئلة إضافية مرحبا أنيستي جواز السفر من فضلك أجل أنيستي تفضلي هل تسافرين لوحدك؟ أجل هذه المرة لوحدي حقا؟ أجل لدي طفل لكن هل لديك قريب في وجهتك؟ أجل والدي والدك؟ هل لديك رسالة دعوة؟ لا أنا ذاهبة كسائحة سأذهب لبضعة أيام ومن ثم سأرى والدي إذن أنت ذاهبة للسياحة وخلال ذلك ستزورين والدك؟ أجل أجل حسنا تعالي من فضلك ينقل العملاء المصافرة الآن لتفتيش حقيبتها أين غلفت الحقيبة؟ في الخارج فقد قالوا لي في الخارج؟ إن بإمكاني تغليفها هنا لكن هذا أغلى ثمنا لذا قمت بتغليفها في الخارج من أين اشتريت الحقيبة؟ من مركز المدينة كم عمرك؟ 23 عاماً 23؟ ليس هناك أي شيء غير قانوني في محتويات الحقيبة لكن الشرطة لا تزال ترى المسافرة مثيرة للشك لحظة واحدة، ما نشترى لك التذكرة؟ عمي عمك؟ أجل، لكن عمي أرسلها إلى والدة زوجي لترسلها إليك إلى والدة زوجك؟ لكنك أخبرتني أن والدك اشتراها لك. أجل لأن والدي هناك أيضا لدي عائلة هناك هذا طبيعي ليست لدي أي مشكلة أمسك بها وهي تكذب وقد تظهر البضائع المهربة لاحقا لذا فككوا الحقيبة سنصنع شقا أجل لباس سيدتي جدران الحقيبة صلبة على غير العادة وبينما تعمل الضابطة على إدخال أداة الفحص يتابع الآخرون الاستجواب هل أتيت مع شخص آخر؟ لا لم أفعل أتيت بسيارة أجرى أخيراً تمكنوا من اختراقها والآن وقت اختبار الممنوعات ها نحن ذا انظري هذه هي أرأيتي؟ أزرق فيروزي وهذه نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات هذا اللون الفيروزي يشير إلى وجود الممنوعات أنت تنقلين الممنوعات مطار شافيز، ليما البيرو اعتقلت الشرطة حاملة ممنوعات متجهة لإسبانيا وهي تسافر مع طفليها نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات لا تقلق سيدتي سنعتني بهما جيدا وسنمنعهما من مشاهدة أي أمر قد يؤذي نفسياتيهما لا تقلقي واحداي المسافرة رهن الاعتقال رسميا ويعمل العملاء الآن على تحديد وزن الكمية المصادرة في كم حقيبة خبأتها؟ في اثنتين؟ لا في ثلاث وضع المنتجات في الحقائب الثلاث جميعها حسنا وجدت الشرطة أكياس بلاستيكية معبأة بما يبدو أنها ممنوعات داخل مغلفات الأطعمة أصبحت هذه طريقة شائعة لكن هناك شيء إضافي هذه الأكياس البلاستيكية نظيفة لكن هذا يشبه داخل البعض منها؟ أجل جميعها تحتوي على الزيت لا. في ذلك أيضا هناك أيضا؟ في جميع الأكياس لا. هذا الزيت لمنعها من التحول إلى لون الفيروزي أجل لتجنب كشفها رأينا أنه عندما تمزج مع الزيت لا نحصل على نتيجة إيجابية لكن عندما نتعمق أكثر داخل الكيس فالاختبار يتحول إلى اللون الفيروزي اكتشفت الشرطة 29 مغلفا في حقائب المصافرة الثلاث المسجلة وأكدت أنها جميعها تحتوي على الممنوعات والآن يمكنهم المتابعة في وزن الكمية سوف نزن الكيس الأول أربعة كيلوغرامات وثلاثمائة وتسعة عشر من الممنوعات سوف نزن الآن الكيس الثاني أربعة كيلوغرامات وخمسمائة وسبعة عشر من الممنوعات الثالث يزن أربعة كيلوغرامات وستمائة وستة عشر من المنوعات. ها نحن ذا. الوزن الكلي 13 عشر كيلوغراما وأربعمائة واثنين وخمسون جراماً من الممنوعات بوجود ما يقارب 13 عشر كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من الممنوعات تحول موقف المعتقلات إلى الأسوأ. فالممنوعات المصادرة التي تتخطى عشرة كيلوغرامات تكون عقوبتها 15 عشر عاما في السجن كحد أدنى وما زالت المرأة لا تعلم ما سيحدث بالطفلين. أريد رؤية طفلي. لا بس. بغض النظر عن كل شيء، لا حاجة لهما لرؤية هذا. قد يتخذ أي شخص قراراً سيئاً لكن أريد رؤيتهما قبل أن تأخذهما بعيداً أريد معانقتهما على الركاب التوجه إلى بوابتهم في أقرب وقت أراه أمر ظهر أول مرة هنا اعتقلت الشرطة مسافراً مسناً يحمل الممنوعات في حقيبته رغم فحص الممنوعات الإيجابي بقي الرجل منكراً لحقيقة ما يحمل لا أعتقد أنها ممنوعات قالوا لي إنها مواد تنظيف أصر المسافر على موقفه واستمر الضباط بعملهم فاحصين كل مغلف واحداً تلو الآخر كل ما يمكنهم فعله هو استكمال بناء قضيتهم نتيجة إيجابية أيضا على وجود الممنوعات سنقوم بوزن المادة المصادرة لنرى كم وزنها الوزن الكلي هو ثلاثة كيلوغرامات جرامات وخمسمائة وسبعة جرامات من الممنوعات ركز التحقيق الآن على مسار رحلة الرجل فهذا أمر غير اعتيادي وقد يقدم دلائل على مخطط التهريب. انطلاقا من ليما، تضمنت رحلته عدة توقفات أولاً في ساو باولو وكوريا وطوكيو وسان فرانسيسكو وهاواي وأخيراً جزر مارشال. من كوريا إلى طوكيو في اليابان، من طوكيو إلى سان فرانسيسكو ومن سان فرانسيسكو إلى هاواي ومن هاواي إلى جزر مارشال. ما وجهة الحقيبة؟ أين كان عليك ترك الحقيبة؟ في كوريا الجنوبية؟ أم؟ لا كان علي أخذها إلى جزر مارشال أين؟ إلى جزر مارشال إلى جزر مارشال؟ أجل يدعي المسافر أن الحقيبة ومحتوياتها كانت متجهة إلى جزر مارشال وهي وجهته النهائية لكن لدى شرطة شكوكها فعلى مواد التنظيف أن تمر عبر أجهزة الأمن في ستة مطارات دولية نعلم أنه كان سيترك الممنوعات في أسيا كان مساره لتشتيت الانتباه وبذلك إخفاء نشاطه غير القانوني الرجل أكبر بثلاثين عاما من ناقل الممنوعات الاعتيادي في مطار خورخيتشافيز لكن هذا لا يقلل من كونه مشتبهاً فيه سيخضع الرجل ذو الأربعة والسبعين عاما للمحاكمة بتهمة تهريب الممنوعات على مسافة تزيد عن 21 ألف كيلومتر عن موطنه، لمحاولة نقل أكثر من ثلاثة كيلوغرامات ونصف الكيلو من الممنوعات، قد يقضي من ثمانية إلى خمسة عشر عاماً في السجن. اعتقلت الشرطة مسافرة متجهة إلى إسبانيا ولديها ممنوعات مخبأة في حقيبتها أنت تنقلين الممنوعات لكن لا لا يمكن لهذا أن يكون صحيحاً أنستي هل تريدين عنوان أبي وأين يسكن؟ لا يمكنك قول أي شيء أنستي ومن فضلك أي أمر تريدين قوله يجب أن يكون في حضور المدعي العام في مكتب قسم مكافحة الممنوعات أوقفيها هناك حتى نتابع ونلتقط صورتها قفي هنا رجاءا لالتقاط الصوره استديري في المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات تبدي المسافرة مقاومة رافضة أن تلتقط صورتها من قبل الشرطة تعالي هنا قفي هنا رجاءا ممسكة بحقيبتك بهذا الشكل عزيز. علينا المتابعة رجاءا علينا التحرك وإلا فلن ننتهي ابدا حالا وبسرعة ثم بدى عليها الانهيار وعمل العملاء على تهدئتها. اهدئي أترغبين بكأسا من الماء؟ أحضر لي كأسا من الماء فرجاء هدأت أخيرا وروت قصتها اعترفت أنها كذبت بشأن هدف الرحلة لكنها أصرت أنها لا تعلم بحملها الممنوعات ودعت أن رجلا التقت به في حفلة خدعها وعرض عليها عملا في إسبانيا كيف التقيت به؟ تعرفت عليه بواسطة صديق أعرفك صديق عليه؟ أجل هل أخبرك أنك ستنقلين الممنوعات؟ لا أخبرني أنني سأعمل هناك وأنه سيدفع لي هناك وأن... ما نوع العمل الذي كنت ستقومين به؟ قال إن لديه منصة بيع تبدو المسافرة الآن مستعدة وقادرة على التعاون هل أعطاك هذا المال؟ أجل لقد قام بتحويله مصرفيا وكان يفترض به أن يكون مصروف سفري أو شيئا كهذا لا تعرفين الشخص الذي في إسبانيا بلا أعرفه فقد أتى إلى البيرو بانتهاء الاستجواب الأولي تعمل الشرطة الآن على إزالة الممنوعات من الحقيبة يجب أن نزيل هذا افسلهما. كانت العملية معقدة فقد صنعت الجدران من صفائح الألياف الزجاجية مع الممنوعات المضغوطة المحشوة بداخلها الوزن الصافي الكلي هو أربعة كيلوغرامات جرامات وأربعة جرامات من الممنوعات ستتم محاكمة المسافرة لاحقاً لمحاولة تهريب أكثر من أربعة كيلوغرامات من الممنوعات إلى إسبانيا قد تواجه عقوبة تصل لثماني سنوات على الأقل خلف القضبان. مطار خورختشافيز ليما البيرو خمسة عشر الف رحلة تنقل حوالي سبعمائة ألف مسافر من هنا في الشهر وجميع أنواع المسافرين موجودون الذين على العجلة والمستعدون والموسيقيون والرحالة والمدراء التنفيذيون ويختبئ بينهم حامل الممنوعات يحاولون الاختلاط لكن العديد منهم ليسوا نداً لخبراء أمن المطار تم الإمساك بمسافرة متجهة إلى إسبانيا مع 13 كيلو من الممنوعات في حقيبتها وسفرها مع طفليها لن يضلل الشرطة فقد تم فصل الطفلين الآن عن والدتهما أريد رؤيتهما قبل أن تأخذهما بعيداً أريد معانقتهما ضغط العملاء على المسافرة للحصول على مزيد من المعلومات من أعطاك الممنوعات التي وجدناها؟ فتاة قالت إنها تلقت الممنوعات في فندق في ليما وهذا كل ما لدينا لم تعطي نسم الفتاة ولا العنوان أعطوني بعض المغلفات لأحملها وقالوا أن أخذها ولن يحدث أي شيء وإنهم سيدفعون لي ثلاثين ألف يورو هناك هل قالت لك ما يوجد في المغلفات؟ لا قالت إنه طحين ألم تخبرك أنها ممنوعات؟ لا لكنني قلت ألا يكون الأمر قالت لي لا فهو مجرد طحين ولا شيء آخر لا شيء سيحدث ألم يبدو الأمر مريبا أنك ستتقاضين ثلاثين ألف يورو على حمل طحين؟ شعوري كان سيئا لم تقتنع الشرطة بالدعاءات المسافرة فقد تزيد من سوء وضعها إن قررت عدم التعاون لكنها لا تبدو مهتمة بنفسها فما زال مصير طفليها موضع شك يجب أن تفكر بشخص تثقين به ليعتني بالطفلين وإلا سيكون للطفلين مصير مختلف أجل سيدتي ستعتني والدتك بطفليك اتفقنا؟ أرجو أن تبقي هادئة تم أخيراً إقرار أمر الطفلين وعلى المعتقلة الآن مواجهة تحدي مختلف وهو توديع طفليها فقد لا تراهما لمدة طويلة أريد منك عند رؤيتهما ادعاء أن كل شيء على ما يرام اتفقنا؟ لأنه لا توجد طريقة أخرى كان علينا إيجاد بيئة بحيث تتمكن الوالدة من أن تكون مع طفليها بذلنا ما بوسعنا حتى لا يلاحظ هذان الطفلان أي شيء سلبي حول الموقف أمي ما الذي أجري أمي؟ على والدتك الذهاب إلى أين؟ علي الذهاب إلى العمل لأحضر المال من أجلكما اتفقنا؟ لماذا نحن عالقون هنا؟ لأن لا شيء نفهم أن الطفلين يعلمان ما يحدث حولهما هذه هي العواقب الأثر الجانبية للإتجار بالممنوعات المعتقلة الآن بين يدي نظام البيرو للعدالة لمحاولة تهريب ما يقارب 13 كيلو جراماً ونصف الكيلو جرام من الممنوعات قد تواجهوا عقوبة من 15 إلى 25 عاماً في السجن يسافر حوالي 18 مليون مسافر عبر مطار خورختشافيس كل عام والعديد منهم يتركون شيئاً خلفهم وتنتهي المقتنيات التي يتم استرجاعها في قسم مفقودات المطار أجل سيدتي إنها لدينا يصل أكثر من ستين غرضا إلى هنا يوميا وهي تصنف حسب التاريخ والموقع الذي وجدت به وتعطى رقما تعرفيا مميزا حسنا شكرا لك أشكرك حسنا وصلتني ثلاثة أغراض الحقيبة والبطاقة الشخصية ومحفظة عندما يريد أحدهم استرجاع غرض ما يكتب لنا أو يتصل بنا نحتفظ بسجل لكل غرض لذا عندما يأتون نعلم مكان الرف الذي خزن فيه الغرض الذي يبحثون عنه الرحلات المتواصلة ضيقة الوقت والتأخير والتفتيش الأمني هي بعض الأسباب التي تترك الأغراض بسببها في أكثر الأحيان توجد ساعات، خواتم، أحزمة، ملابس وحواسيب وفي بعض الأحيان جيتارات وشموع، لقد رأينا كل شيء يحتفظ الطاقم بالأغراض لعشرين يوماً، وبعد ذلك ترسل خارج المطار يتم التبرع بالأغراض غير المطالب بها على دفعات إلى الجمعية الخيرية التباعة لبلدية مدينة كاياو الهدف هو لم شمل سعيد، خلال شهر يمكنهم إعادة أكثر من مئة غرض إلى المالكين طلقت شرطة مكافحة الممنوعات تنبيها يوجد مسافر في المطار وذكر التقرير حلوى تحتوي على الممنوعات جواز السفر لو سمحت هل هو معك؟ قبل سنوات قام بزيارة البيرو وأثناء مغادرته البلاد اشترى بعض التذكرات بما فيها حلوة تحتوي أوراق الممنوعات وهي منتج وطني تستهلك هناك شراب طاقة مرحبا سيدي كيف حالك؟ اهلا بك أنت اذهبي معها مرحبا أخير مرة زرت فيها بلادي ما الذي اشتريته في هذا المطار؟ ما الذي نقلته في هذا المطار؟ مثل ماذا؟ لا أدري أي شيء مثلا هل من المحتمل أنك اشتريت ثيابا؟ أجل بسكويت هل فعل؟ أجل فعل فعلو سانتو نعم بعض الأشياء كل كالأطعمة الغنية بالطاقة نعم كما المعتاد هل واجهت أي مشاكل في المرة الماضية عندما زرت بلدي لا لا على الإطلاق وبالنسبة للضباط قد تكون هذه إشارة على إخفاء شيئا ما. مطار خورخي شافيز، لIMA، البيرو. أوقفت شرطة مكافحة الممنوعات مسافرا لديه ماض إجرامي، لكن خلال الاستجواب لم يذكر الرجل اعتقاله، وهذا أثار الشبهات. هل قمت بنقل الحلويات أو الكعك؟ أجل، أجل. ما نوع الحلويات؟ حلوى ممنوعات. هل تعلم قصتي؟ نعم. أجل، لكنك قلت لي إنك لم تواجه مشا في بلدي هذا طبيعي. أجل. لكنني أقوم بما يفعله هذا الرجل في بلدي أقوم بالإعلانات أجل لذا أطير حول العالم أجل. وأقوم بالإنتاج أجل قمت باخذ حلوى الممنوعات من مطاركم نعم وذهبت إلى دبي تفقنا حكموا علي بأربع سنوات من أجل الممنوعات وجدنا أن المسافر لم يرتكب جريمة بل أن ما اشتراه كان قانونيا جدا بعد تفتيش المسافر وتأكد من أنه لا يحمل شيئاً. أرسله الضباط في طريقه. في محطة المطار بدأت إجراءات التسجيل من أجل رحلة متجهة إلى أمستردام. أثار مسافر متجه إلى روما عبر أمستردام الشكوك. فهو ليس مسارا اعتياديا نرى أن المسارات تتوسع فعندما تلاحظ المنظمات ما نركز عليه تصبح مبتكرة وتقوم بإيجاد أماكن إخفاء جديدة أو تقوم بتوسيع الطريق الذي تسلكه انتقل الضباط لإجراء التفتيش جواز سفر جديد صحيح؟ أجل جديد أول مرة تسافر فيها؟ أجل المرة الأولى لماذا اخترت روما؟ لأنها وجهة سياحية أردت زيارتها كم يوما ستقضي هناك؟ أربعة عشر يوما روما فقط أم ستذهب لمدن أخرى لا. لا روما فقط لديك عائلة هناك؟ لا أصدقاء لا. ماذا لديك في حقيبتك بالإضافة إلى جانب الملابس؟ ماذا تحمل في حقيبتك؟ لدي بعض الصلصات حسناً صديقي قلت إنك لا تعرف أحدا هناك هل هذا صحيح؟ أجل إذن لماذا أخذت معك صلصة أوتشو كوتا إن لم يكن لديك أصدقاء هناك أو أي أحد على الإطلاق؟ بعض الزملاء هناك قلت إنه ليس لديك أحد هناك سألتك هل لديك أصدقاء هناك وقلت لا كانت تلك إجابتك لهذا لم يعد الأمر منطقيا أن تحملها. هل تأخذها لشخص ما كخدمة؟ هل لاحظ؟ أو كهدية؟ كنت أعلم؟ لا لا عندما سئل عن سبب سفره إلى تلك الأماكن وحمله للمنتجات لم يجب بطريقة متناسقة معك شيء غير قانوني؟ لا هل تحمل الممنوعات في الحقيبة على سبيل المثال؟ لا لا لا, لا. لم تكن أجوبة المسافر مترابطة لكنه أنكر حمله للممنوعات وبالنسبة للضباط فقد بدأ التفتيش للتو منشأة البريد انتقلت شرطة مكافحة الممنوعات لتفتيش حمولة مثيرة للشك تنبه إليها كلب بوليسي استدعين لتفتيش طرد كانت أستراليا وجهته النهائية الممنوعات في أستراليا لها سعر أعلى مئة ألف دولار تقريبا لكل كيلوغرام من الممنوعات في الصندوق كان هناك بساط صغير ومنحوتتان معروفتان باسم بوكرا بولز لاحظت فورا الشرطة أمراً مريبا يعلم الجميع أن منحوتات بوكرا بولز لا تأتي مع قاعدة أما في هذه الحالة فقد كانت القاعدة موجودة في كل المنحوتتين سنقوم بإدخال إبرة الاختبار مطار خورخيت شافيز ليما البيرو رصدت الشرطة رجلاً مسافراً إلى روما عبر أمستردام وأخذته للتفتيش كان ثيابه نظيفة لكن ما زال لدى العملاء شكوكهم هل تحمل شيئاً غير قانوني في الحقيبة؟ لا هل تحمل الممنوعات في حقيبتك على سبيل المثال؟ لا كما ترى نتيجة الاختبار إيجابية على وجود ممنوعات أن ترهن الاعتقال بتهمة الإتجار بالممنوعات غير القانونية في البيرو نقل العملاء المسافر إلى المقر الرئيسي ودع أنه يحمل المغلف لسائح إيطالي كيف التقيت به؟ كنت أمشي في الساعة الرئيسية وبما أنه كان وحيدا، لحظت أنه ليس بيروفيا. وبما أنني كنت مسافراً إلى هناك اقتربت منه وسألته من أين هو وأخبرني أنه من روما في إيطاليا ثم قال لي بما أنك ذاهب إلى هناك خذ بعض الأمتعة معك صندوقا صغيرا من أجلي وأوصل هذا الصندوق إلى هناك من أجلي أخبرني أنه سيقابلني هناك ويدفع لي ألف دولار أين استلمت الصندوق؟ أين استلمته بدقة؟ استلمته في الساحة تماما هل كنت تعلم أنك ستنقل شيئا غير قانوني؟ لا لم أعلم فقد قال صندوقا صغيرا وسأعطيه إياه هناك هل تقول الحقيقة؟ أجل إنها الحقيقة لم أعلم ما هو فكل شيء كان محكم الإغلاق الحقيبة مليئة بالمنتجات وقد تحتوي جميعها على الممنوعات ها نحن ذا النتيجة إيجابية أدوات النظافة الشخصية، أخفت أكياس بلاستيكية شفافة من معجون الممنوعات. الوزن الكلي هو كيلوغرامان وست مئة وتسعة وأربعون غراماً من الممنوعات. كما أظهر فحص ست قوارير من الشراب نتيجة إيجابية، لكن هذه المرة ممنوعة سائلة. الوزن الكلي هو كيلوغرامان وست مئة وثمانية وأربعون غراماً من الممنوعات. الممنوعات السائلة إحدى الطرق للتهرب من الأمن والسبب هو أن الممنوعات السائلة تؤخذ على أنها شراب غازي أو محلة وبمجرد وصولها إلى وجهتها تتم إعادة تحويلها إلى مسحوق للاستهلاك مجموع كل من الممنوعات السائلة ومعجون الممنوعات أكثر من خمسة كيلوغرامات والمسافر الآن في يد نظام البيرو للعدالة وقد يواجه من ثمانية إلى خمسة عشر عاماً في السجن منشأة البريد رصدت وحدة الكلاب البوليسية طرداً متجهاً إلى أستراليا تحتوي شحنة على منحوتات بيروفية مع تعديل سنقوم بإدخال إبرة الاختبار تحول لون الماسحة القطنية التي تحتوي على مادة كيميائية تفاعلية إلى اللون الفيروزي وهذه نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات انتقل العملاء إلى المقر الرئيسي الآن للقيام بتفتيش كامل يا له من يوم نحن نفتش منحوتتي الثيران. منحوطة الثور نفسها هي إلهاء لتوضع الممنوعات في القاعدة يعمل الضباط على القاعدة وهم بحاجة لكسرها دون نثر المحتوى صنعت القاعدة من الخشب الرقائقي كانت هناك طبقتان وفي الداخل رزمة مخبأة من الممنوعات لقد وضعوها في القهوة لإخفاء الرائحة هذه طريقة مستخدمة من قبل عدة منظمات إتجار بالممنوعات الوزن الكلي 49 جراماً من الممنوعات فقط بناء على الكمية الصغيرة وطريقة التهريب والوجهة فإن الشرطة تعتقد أن هذا كان مجرد اختبار لأسلوب تهريب جديد مطار خورخد شافيز ليما البيرو عملاء الجمارك في حالة تأهب في منطقة التسجيل عند النافذة تم إيقاف مجموعة من الصينيين لنقلهم بذور الماكا هذا ممنوع من الممنوع أن تغادر البذور البلاد ما لم تعالج بشكل مسحوق أو كبسولات. لا يمكنك هذا ممنوع لحظة واحدة يا صديقي لا يمكنك السفر حاملا هذه البذور. إن أردت السفر أخرجها وسنعيد تغليف الحقيبة. لكن أخرجها فلا يمكنك أخذها. يمنع القانون في البيرو نقل نباتات وحيوانات محمية من البلاد. وهذا يتضمن نبتة الماكا. فالنبات الجذري له خواص شفائية وهو مطلوب بكثرة. تم تفتيش المسافرين الثلاثة. ووافقوا على عدم نقل البذور هذا ممنوع لكنني أريدها وسأدفع ثمنها لا لا سأخذ بعضها لأحد الأقارب وهذا كل ما في الأمر بينما كنت أخذهم لإزالة البذور وإعادة توضيب حقائبهم لاحظت أن أحد الركاب التقط كيسا ووضعه مع حقيبته المحمولة باليد واتجه نحو الأمن جعلته يخرج المنتجات وأخبرته أن يخرجها كلها لكن لماذا؟ كل شيء قانوني كلكم، كلكم تعرفون جيداً أنكم تجاوزتم حدودكم استعدنا البذور وانتظرنا استجابة سلطات دائرة الغابات فهم من يتولون حماية الحيوانات والنباتات وعلمناهم بغرامتهم وهي تقارب عشرة ألاف يورو هل تحمل بذور نبتة الماكا؟ أجل هذه الكمية، هذا ممنوع أجل أجل من الممنوع أخذها معك الطريقة الوحيدة القانونية لتصدير نبتة الماكا من البيرو هي أن تكون بشكل مسحوق أو كبسولات. سيتوجب عليك دفع الغرامة ستبقى البذور هنا وستغادرون دونها أجل أجل حاول تهريب بذور الماكا رغم أننا حذرناه وكان المسافر يضحك طوال الوقت كما لو أنه مزاح لكن عندما يتلقى غرامته بأكثر من عشرة ألاف يورو عندها سنرى إن كان سيواصل الضحك أكبر تحدي لنا هو أن الاتجار بالممنوعات لا يتوقف إطلاقاً مهما عملنا جاهدين لا يمكننا وضع توصيف محدد للمهربين أو الناقلين كما ندعوهم فكل شخص نقوم باعتقاله مختلف عن البقية طيب يومك نحن الشرطة سنقوم بتفتيش أمتعاتك <تصفيق> <تصفيق> كم عمرك؟ 23 عاماً 23 <تصفيق> عندما نوقف أحدهم فنحن نتعامل مع إنسان من المؤسف جدا رؤية أمهات مع متورطات في الإتجار بالممنوعات نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات علي الذهب إلى العمل لأجلب المال لكما اتفقنا؟ الناس الذين يرتكبون هذه الجرائم فقدوا قيمهم قد يكونون مجرمين لكن علينا دائما احترام أطفالهم حتى لو كانوا متورطين لماذا نحن عالقون هنا؟ اعطوني بضعة مغلفات لأحملها وقالوا أن أخذها وأن لا شيء سيحدث وأنهم سيدفعون لي 30 ألف يورو هناك الآن مجموعة إجرامية تجند أشخاص تجاوز الستين من عمرهم أنت تهرب الممنوعات في حقيبتك هذه ممنوعات يعتقدون أنه بسبب سنهم لن يتم اعتقالهم هذه حقيبتك وكل الأمور داخلها ملك لك صحيح؟ ليس هذا أعطوني إياها وقالوا إنها أن للتنظيف بالصفتنا ضباط شرطة نعلم أننا نواجه منظمات لديها أموال كثيرة ويمكن أن تكون عنيفة في بعض الحالات لهذا أعتقد أن العمل اليومي للشرطة وهذه النتائج الإيجابية تحفزنا لنسعى إلى جعل مجتمعنا عادلا تسوده المساواة دون تأثيرات مؤذية